اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير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 ذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه وإليه النشور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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لكم يَنْصُرُكُمْ من دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ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 Laten we niet